وَنَتْعَنَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَائِهِ وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَمْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلِ الذَّرَّنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العافية <تصفيق> في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك نود بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم لا تجعل في رزقنا احدا سواك واجعلنا اغنى خلقك بك وافطر عبادك اليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحه لا تلهينا واغننا اللهم عمن اغنيته عن واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله ونبي محمد رسول الله واجعلنا في موقف القيامه من الامنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلبي هابهم منا وهم منا وسابقنا. واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافيه اللهم وأنزل عليهم الصبر والسلوان برحمتك يا رحيم يا منا اللهم ارحم وارحم اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسور اللهم وأنزل عليهم شعب رحمة. اللهم وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين العزل في بورما وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم واشد وطاتك على النصيرين اللهم واشد وطاتك علي عليهم العذاب صفا وأرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين أرنا فيهم ما يذهب غيظ قلوبنا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام اللهم كن لهم وانصرهم بنصرك وانددهم بجندك واتلأهم برعايتك اللهم وسدد رميهم اللهم وسدد رميهم يا قوي يا عزيز اللهم منا في أوطان